قد أفنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن النهو رابرون والذين هم للزكاة فاعلون 재미ensive <muchas> Claro فَتْبَعَكُمُ اللهُ فَتْبَعَكُمُ اللهُ فَتْبَعَكُمُ اللهُ أَحْسَنَ فَاعِلِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ وَمَا إِنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَذَقَدْ خَنَقْنَا طَائِرَهَا ضَائِقًا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اسكننا في الارض وامننا على ظالمين <عبالنا من بيه لقادرون> فانشئنا لكم سَجَأْرَذًا جَاءَ فَوْمُهُمْ دُونَ رَسَائِنَا جَمْعُ مُثْبَتٍ لَا يَصِغُ غَيْرَ الْمُنَاكِرِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عَذَابًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي مَطْرِقِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ذِكْرَتُهُ وَمِنْهَا جَاءَ مَوْلُون وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْكِتَابِ